بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من من ربك الحق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 يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَذَرْعُ وَنَخِيلٍُ وَنُ وَغَيرُصٍ وَنِي يُسقَادِمَاائُِ وَاحِذِ وَلُ فَّل وَنُفَضِلُ, ونفضل بَعوهَا علىى بَعْضٍ فِيأُكُل كَِّ فِي ذَلِكَ لَ آيَاتِ لِقَوْمِي وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون